ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فتبينوا, فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 كهم الراشدون فقبل من الله ونعمه والله عليم حكيم وإيقاف تاني من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإذا ضقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذا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 129-وأخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون